فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتمهم حتى إذا أثقلتمهم فشد الوساق فإما فإما من بعد وإما فداء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 جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّتِي نَكَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوٌ لَهُمْ وَكَأيِمٍ مِنْ قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ اهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار وفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى ما كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى فقطع أمعاءهم ومنهم مه يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتىهم تقوىهم فهل يوم ظرّون إلا الساعة فهل يوم ظرّون إلا الساعة تأنت أتيهم ضغطا فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لتنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أُنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت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 لعلهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أ فلا يتدبرون, يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أشخط الله وكرهوا رضوانه.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 والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد من بعد ما تبين لهم الهدالين يضر الله سيئاً لي يضر الله سيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا, ثم ماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغالكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها هؤلاء تدعون لتمفقوا تدعون لتمفقوا في سبيل الله فَمَن كُنَّ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ مِنْ غَيْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ مِنْ غَيْرِكُمْ يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ